Then we'll go down throughout day. Ah oh and it night is dark. ما أنزلنا وليس القرآن لتشق إن لا تذكر إن لا تذكر كي من يقشى ذو من فدا قال اودان سماك That's <laughs> it. <laughs> ta -daan! تامو <تصفيق> کوبو وأنا فتعت <تصفيق> وأنا فتعت <تصفيق> تتمع لما <اللي> يوقع <تصفيق> وأبطرت كفا ثورتك فاستمع لما يوخى ثورتك <تصفيق> فاستمع لما يوخى وأنا ثورتك فاستمع لما Oh. We happy to be را به بیبی آبری و آسیرت ببی آمن از